أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم الرحيم كتاب أ ك م ت آ ا ألا تعبدوا إلا ت فصلت ه الله ثم من حكيم لدن ل إنني ك خبير و موسوعه ربكم النابلسي ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي فضلا وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير إ ل ى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابه يعلم ما يسر و م ا ي ع ل ن و ن إنه ع ل ي م ب ذ ا ت ا ل ص د و وما ر م ن د ا ب ة ف ي ا ل أ ر ض إ ل ا ع ل ى ا ل ل ه ه ر ز ق ا و ي ع ل م م س ت ق ر ه ا و م س ت م ا ه الله الحسنى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 ليقولن الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين ولئن أ خ ر ن ا عنهم العذاب إ ل ى أ م ه م ع د و د ة ليقولن ما يحبس أ ل ا يوم ي أ ت ي ه م ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما ك ا ا ن و ب ه يستهزئون ولئن ن أ ذ ق ا ا ل إ ن س ا ن منا ر ح م ة ثم ن ز ع و ي ه غير ر ب ح ي أ ذات مضمون اجتماعي موسوعه ب النابلسي س إنه ل ف فخور ر ح إ ل ا ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا و ع م ل و الاسلاميه ا ص ل ح ا ت مغفرة وأجر ك ب فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وطائق به صدرك أ ن يقولوا لولا انزل عليه كنز أ و جاء معهم ملك انما انت نذير والله على كل شيء أ م يقولوا ن ف ت ر ا ى قل ف أ ت و ا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من, من استطعتم من دون الله إ ن كنتم صادقين ف إ ن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أ ن م ا ل ب ع م الله و ع ل ا إ ل ه إ ل ا هو ف ه ل أنتم م س ل م و ن م ن ك ا ن يريد ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وزينتها نوف ي ه إ ل م أعمالهم ف ي ه ا و ه م ف ي ه ا ل الله يبخصون ذ ي ليس ن ل م في الحسنى آ خ ر وحبط ما, صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على ب ي ن ة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى, ومن قبله كتاب موسى اماما ر ح م ة أولئك ي ؤ م ن و ن به و م ن يكفظ ع ه من النابلسي أ ح ف ا ر موعده فلا ت ك مرية منه إنه ا ل ح ق من ربك و ل ك أكثر ن ا ل ن ن ا لا س ي ؤ م و ن و م ن ممن أظلم ا ف ت ر ى ع ل ى ا ل ل ه ك ذ ب ا أ و ل ئ م ي ر ر ض و ن على ب ه م و ي ق و ل ا ل أ ش ه ا د ه ؤ ل ا ا ء ل ذ ي ن ك ذ ب و ا على ر ب ه م أ ل ا لعنة ا ل ل ه ع ل ى ا ا ل ظ ل م ي ن ا ل ذ ي يصدون ن عن س ب ي ل ا ل ل ه و ي ب غ و ن ه ا عوجا وهم بالآخرة كافرون وهم أولئك ل م ي ك و ن و ا م ع ج ز ي ن في ا ل أ ر ض وما ا ك ن لهم من دون ا ل ل ه من أ و ل ي ا يضاعف ء للعلوم ه م ا ذ ا ما كانوا ا ب يستطيعون س م ع ا كانوا يبصرون و أ ل ئ ك ا ل ذ ي ن خ س ر و ا أ ن ف س ه م وضل ع ن ه م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 مثل الفريقين ك ا ل أ ع م ى و ا ل أ ص م والبصير والسبيع هل يستويان مثلا أ ف ل ا تذكرون ولقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه إ ن ي لكم نذير مبين أ لا تعبدوا إ ل ا الله إ ن وما ا ع ل ي ك ع ذ ب يوم أليم ي الملأ فقال ل ا ذ نراكم ك ف علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا ف أ ك ث ر تجدالنا ف أ ت ن ا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال إ ن م ا ي أ ت ي ك م به الله إ ن شاء وما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 و ن ه لن يؤمن من قومك إ ل ا من قد آ م ن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك ب أ ع ي ن ن ا ووحدنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا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 قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك إ ل ا من سبق عليه القول ومن آمن وما ن آمن م و آ م ن معه إ ل ا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها وموسها إنتم ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابني اركم معنا, يا معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي يا م و س ي ع ص م من ن ي ا ل م ا ء قال ل ا ع ا ا ص م ل ي و م من أمر ا ل ل ه إ ل ا م ن رحم ي ه ا س م و ج ف ك ا ن من ا ل م ر ق ي ي ن و ل ي ا أرض ب ل ع ي ويا ماءك س م ا ء أ ن ى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 وإلا تغفر لي وترحمني لي الخاسرين تغفر من أكن قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات, بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك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 قالوا يا هود ما جئتنا ب ب ي ن ة وما نحن بتارك آ ل ه ت ن ا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إ ن نقول إ ل ا اعتراك بعض آ ل ه ت ن ا بسوء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 إن موسوعه ا ل غ ت ك م م ا أرسلت ب ه إ ل ي ي ك م و س ت خ ل ف ربي ق و م ا غيركم و ل ا تضرونه شيئا إن ربي إن شيئا ع ل ى كل ل شيء حفيظ و م ا م ي ه ن ا هودا والذين آ م ن و ا م ع ه ن الغني ا ه م ل ج ع ذ ا ب ل ي ظ و ت ل ك عادة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 قال يا قوم أ ر أ ي ت م إ ن كنت على ب ي ن ة من ربي واتاني منه ر ح م ة فمن ينصرني من الله إ ن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ن ا ق ة الله لكم آ ي ه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 ف ل موسوعه ا ذهب النابلسي ج ر للعلوم الاسلاميه ه ذ ا إن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 وجاءهم قومه يهرعون إ ل ي ه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بنات هن أ ط ه ر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا ت خ ز و ن في ضيفي أ ل ي س منكم رجل رشيد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 فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره, وأمطرنا عليها حجارة من سجيل موضود مسومه عند ربك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 خير وإني أخاف موسوعه النابلسي م ك ا للعلوم ا الاسلاميه ن أشياءهم و تعثوا ف ن بقية ا ل ل خير لكم إن كنتم إن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 ق و م ن و ح س و قوم ه النابلسي ح وما و إن للعلوم و الاسلاميه و كثيرا منه موسوعه النابلسي ل و ل رهتك ل ر ج م ك و م ا أنت ع ل ي ن ا ب ع ز ي ز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 نجينا شعيبا والذين آ م ن و ا معه ب ر ح م ة ه م منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود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 وبئس الورد ا ل موسوعه أ ت ب في ذ ه ل ع ن ويوم ا ل ق ي ا م ة ب ل س ا ل ر ف ا ل م ر ف و ذ ل ك م ن أ ب ا ء ا ل ق نقصه ر ع ل ي ك م ن ه ا ق ا ئ م و ح ص ي ه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 يوم ي أ ت ي لا تكلم نفس إ ل ا ب إ ذ ن ه ف م ن ه م شقي وسعيد ف أ م ا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا ما شاء ربك فعال ل م ا يريد و أ م ا الذين س ع د و ا ففي ا ل ج ن ة خ ا ل د ي للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه اسماء الله ت ا ل م ر ي ى م ا يعبد ه ؤ ل ا ء م ا ي ع ب د و ن إ ل ا ك م ا يعبد س ب ا ؤ ه م م ي ه ا ل م ا ن الله م ا غير م ن ق و ى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 فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا ت ق غ و ا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا إ ل ى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم موسوعه النابلسي م ل ا ت ن ص ر و ن و أ ق م ا ل ص ل ا ة طرفين نهار و ز ل ف ا م ن ا ل ل ي ل إن ا ل ح س ن ا ت يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين م ن أنجينا منهم و ا الذين ت ب ع ل ظ م و ا ما أترفوا ف ي ه و ك ا ن و ا م م ج ر ي ن و م ا كان ر ب ك ل ي ه للعلوم ك ا ق ر م أ ه ه ل ا ص ل ح و ولو ن ش ا ء ربك ل آ م ن من ف ي الأرض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 وانتظروا إنا م ت ظ و ن و ل ل ه غيب ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و إ ل ي ه ي ر ج ع ا ل أ م ر ك ل ه ف ا ع ب د ه و و ت ك ل ع ل ي ه و م ا ربك ب غ ا ف ل ع م ا ت ع م ل و ن